إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي كقوله هنا يعظكم لعلكم تذكرون مع أنه ما ذكر إلا الأمر والنهي في قوله إن الله يأمر بالعدل إلى قوله وينهى عن الفحشاء الآية وكقوله في سورة البقرة بعد أن ذكر أحكام الطلاق والرجعه. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر وقوله في الطلاق في نحو ذلك ايضا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وقوله في النهي عن مثل قذف عائشة يعظكم الله أن تعودوا لمثله ابدا الآية مع أن المعروف عند الناس أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك لا بالأمر والنهي فالجواب أن ضابط الوعظ هو الكلام الذي تلين له القلوب وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله واذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه وطمعوا فيما عند الله من الثواب في اجتنابه فحدهم فحداهم حاد الخوف والطمع إلى الامتثال فلانت قلوبهم للطاعة خوفا وطمعا والفحشاء في لغة العرب الخصلة المتناهية في القبح ومنه قيل لشديد البخل فاحش كما في قول طرفة في معلقته ارى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد والمنكر اسم مفعول أنكر وهو في الشر ما أنكره الشرع ونهى عنه وأوعد فاعله العقاب والبغي الظلم وقد بين تعالى أن الباغي يرجع ضرر بغيه على نفسه في قوله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقوله ذي القربى أي صاحب القرابة من جهة الأب أو الأم او هما معا لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحم والإيتاء الإعطاء وأحد المفعولين محذوف لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحذف الثاني والأصل وإيتاء صاحب القرابة كقوله وآت المال على حبه ذوي القربى الآية قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله إذا عاهدوا وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه وفيما بينه وبين الناس وكرر هذا في مواضع أخر كقوله في الأنعام وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به الآية وقوله في الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقد قدمنا هذا في الأنعام وبين في مواضع أخر أن من نقض العهد إنما يضر بذلك نفسه وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك وذلك في قوله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وبين في موضع آخر أن نقض الميثاق يستوجب اللعن وذلك في قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم الآية قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ما عنده من نعيم الجنة باق لا يفنى وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله عطاء غير مجدود وقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سيجزي الذين صبروا أجرهم أي جزاء عملهم بأحسن ما كانوا يعملون وبين في موضع آخر أنه جزاء بلا حساب كما في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال المؤلف رحمه الله تنبيه استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن فعل المباح حسن لأن قوله في هذه الآية بأحسن ما كانوا يعملون صيغة تفضيل تدل على المشاركة والواجب أحسن من المندوب والمندوب أحسن من المباح فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب والمندوب دون مشاركهما في الحسن وهو المباح وعليه درجه في مراق السعود في قوله ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن إلا أن الحسن ينقسم إلى حسن وأحسن ومن ذلك قوله تعالى لموسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها الآية، فالجزاء المنصوص عليه في قوله وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به حسن، والصبر المذكور في قوله ولا إن صبرتم له وخير للصابرين أحسن، وهكذا، وقرأ هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه ولا نجزينا بنون العظمة. وقرأه الباقون بالياء وهو الطريق الثاني لابن ذكوان أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته